يا اهلا كتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان كنتم لكم إنما الله اله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفُوْواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُوْهُمْ فَيُعَذِّبُوْهُمْ عَذَابًا لِّمَا وَلَا يَجْدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ وَأَنزَلَ إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ عَمَلُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَوُوا بِهِ فسيدخلهم فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ فَسَيُدَخِّلُونَ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ